وما حكم الدين في اللعب والله والسهر في أيام الأعياد في الأعياد المشروعة تعيد الفطر وعيد الأضحى لا بأس بالتمتع بالطيبات المشروعة وإظهار الفرح والشرور على تمام النعمة بالصيام وبالحج ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذي لا يثير فتنة عقلية أو خلقية وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع وأجاز لعائشة أن تسمع الأغاني في يوم العيد ولما استنكر أبوها أبو بكر ذلك بيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليوم عيد ولكل قوم عيد وفي بعض الروايات لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفيه سمحة وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نظر هو والسيدة عائشه إلى لعب الحبشه بالحراب في مسجده في يوم عيد وفي الحديث إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة الذي يكون عنده في روحانية فإذا خرج من عنده شغل بأهله وماله قال له يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة, وساعة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا فالمتعة إذا كانت في حدود المشروع لا مانع منها أبدا على أن تكون بقدر أما الخروج على الآداب والانطلاق في التمتع بما يتنافى مع الدين والأدب فهو ممنوع قطعا والله أعلم